بسم الله الرحمن الرحيم الله جاء رجل إ ل ى أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاحه وكان الرجل معه ابنه وليس هناك فرد ما بين الابن و أ ب ي ه فتعجب عمر قائلا والله ما ر أ ي ت مثل هذا اليوم عجبا ما أ ش ب ه أ ح د أ ح د ا أ ن ت وابنك إ ل ا كما أ ش ب ه الغراب الغراب والعرب تضرب في أ م ث ا ل ه ا أ ن الغراب كثير الشبه بقرينه فقال له يا أ م ي ر المؤمنين كيف ولو عرفت أ ن أ م ه ولدته وهي م ي ت ة فغير عمر من جلسته وبدل من حالته وكان رضي الله عنه وارضاه يحب غرائب ا ل أ خ ب ا ر قال يا امير المؤمنين كانت زوجتي أ م هذا الغلام حاملا به فعزمت على السفر فمنعتني فلما وصلت إ ل ى الباب أ ل ح ت علي أ ن لا أ ذ ه ب قالت كيف تتركني و أ ن ا حامل فوضعت يدي على بطنها وقلت اللهم إ ن ي أ س ت و د ع ك غلامي هذا ومضيت و ت أ م ل بقدر الله لم يقل و أ س ت و د ع ك أ م ه وخرجت فمضيت وقضيت في سفري ما شاء الله لي أ ن أ ن ض ي و أ ق ض ي ثم عدت فلما عدت و إ ذ ا بالباب مغفل و إ ذ ا ب أ ب ن ا ء عمومتي يحيطون بي ويخبرونني أ ن زوجتي قد ماتت فقلت إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون ف أ خ ذ و ن ي ليطعموني عشاء اعدوه لي فبينما أ ن ا على العشاء إ ذ ا بدخان يخرج من المقابر فقلت ما هذا الدخان قالوا هذا الدخان يخرج من م ق ب ر ة زوجتك كل يوم منذ أ ن دفناها فقال الرجل والله إ ن ن ي لمن أ ع ل م خلق الله بها كانت ص و ا م ة ق و ا م ة ع ف ي ف ة لا تقر منكرا و ت أ م ن بالمعروف ولا, ولا يخزيها الله ابدا فقام وتوجه إ ل ى ا ل م ق ب ر ة وتبعه أ ب ن ا ء عمومته قال فلما وصلت إ ل ي ه ا يا أ م ي ر المؤمنين خذت أحفر حتى وصلت إ ل ي ه ا ف إ ذ ا هي م ي ت ة ج ا ل س ة وابنها هذا الذي معه معي حي عند قدميها و إ ذ ا بمناد ينادي يا من استودعت الله وديعه خذ وديعه قال العلماء ولو أ ن ه استودع الله جل وعلا ا ل أ م لوجدها كما استودعها لكن ليمضي قدر الله لم يجري الله على لسانه أ ن يودع ا